سلام مني الا من هو سطا نوره وقامت خلاف بشر الله سيرها مجدد طبق اللي جاه بالسوره أكبر الناس يدعوها وصاغرها أكبر الناس يدعوها يا دولتي بكتب ابيات من دعوتك بالفعل ولا قوال ننصرها للحق تدعو وما تخرج على طورها عاقيدة وضحة بلغ شعائرها عاقيدة وضحة بلغ شعائرها رحمة من الله لكل الناس مشكورة مثل السحابة إذا هلت عبايرها ونقمة من الله وسل سال في على طواب تصاغرها وكابرها على طواب تصاغرها وكبرها يا راية رفرفت بالنصر مشهورة يا باقي يا محد يقدر يغيرها في كل قفر تمرها تنبت زهورة والخير يشمل بواديها وحاضرها والخارج من بقاعها في سرت ولت كلاب الفجر مدحوره وكم ركب بقوة الجهر نقهرها وبعزه الدين سرت اليوم معمورة ونور الخلافة وشرع الله منورها ونور الخلافة وشرع الله منورها وفن النوفاليه وراء وهدارت الدورة والشيخ يقسم قسم بالله نطهرها من هبته ارسل الطاغوت وحاول بكل السياسه لو يسايرها وحاول بكل السياسة لو يسايرها وسارت ولكن لنا كانت بها سيرة واستسلمت لله الجبار خالقها ما تنفع سياسة اليونو وخوابيرها ما دام ربي لنا يا قوم دبرها ما دام ربي لنا يا قوم دبرها أما الرقابة اللي بالحربات منحورة تسلم يمين الشجاع الوحش ناحرها وارسل رسالة بحد السيف محفورة لنشواطي بلون الدم حمرها لنشواطي بلون الدم حمرها أولا نسيتك سيتك وكيف يا درة يا قرة العين يغلى من أقدرها ياللي رضيت بشرع الله يا حراه يا راحة البالي يخسى من يكدرها يا, يا راحة البالي يخسر من يكدرها هدرت العزيز إلى العار مخدورة واهل النفاق قطعوها في خواصرها كانت عفيفة بشر الله مستوره ومحد تجرى يقرب من محاورها يقرب من محاورها وقامت على دولتي حملات مسعورة. كاتبة العار والصحوات تسندها والكفر باركوا أنهم على الثورة عقيدة واضحه بانت سرايرها عقيدة واحدة بانات سرايرها الله اللي دوم منصوره لارض الفتاية حتى الخيرات تمطرها وجاءنا المدد يا على التوحيد تكبيرها النصر لاحت لي بوادرها بشاير النصر لي بوادرها وصالت وجالت جيوش العز منصورة وروس الكفر بالحذان دعاس مناخرها. بندربي والعدل وغربيل والطراه وبغفير الطاغيه جياف وغادرها وبغفير الطاغية جياف وغادرها وجايين بالموسيام ارتد برقاوه راسك ولا غيرها جينا ندورها لا وعلى شوفتك ويدك مبتوره رجلك حتى الركب سفن مندرها رجلك حتى الركب سيف من الدرها ويلي خذلنا وربي ما بكم خيرة ترضى الدينية ودرب العزة هاجرها إلى متال العدو نسكت على جوره رجلك بذروه سنام المجد غبرها رجلك بذروة سنام المجد غبرها الروح بذن الولي للدين منذوره ونه من اللي على الطاغوت نذرها ونفس بحب الخلافة حال مأذورة والله هو, هو اللي بها وصى ومرها والله هو اللي بها وصل ومرها والروح بذن الولي للدين منذوره ونه من اللي على الطاغوت نذرها. نفسي بحب الخلافة حال معدورة والله هو واللي بها وصى ومرها والله هو اللي بها وصى ومرها وصالت ربي عدد ما غنت طيوره وعدد ما كبر بعالي منايرها. على محمد وكل الخالق ماموره بفضل على المختار نختمها على المختار على المختار نختمها صلاه على المختار نختمها